اهلا بكم من جديد في حلقه من حلقات مشاهد مع الشيخ عباس بتساوي مغسل و مكرم الاموات طبعاً شيخ اول شيح اياك الله معانا في حلقه الثانية شيخنا السحر والقبور السحر والجثث الاموات السحر و السحر نسمع قصص وانا تجين اتصالات احياناً وفي ناس تسألني هذا السؤال لكن انا ما شفت ايش خبرتك شيخ في السحر معل المقابر؟ خبرتي بالنسبه للسحر في المقابر من زمان خبرة طويلة لكن بالنسبه لوقوفي لها لا يعني كوقوف شخصي في بالنسبة للناس مسحرين موتة هذه من النادر من القصص اللي سمعتها وتتراودكم كثير إنه الناس تعتقد ان السحر في المقابر من أنقى أنواع السحر ليش لأن الجبور هذه عليها ملائكة. والجبر الواحد فيه أكثر من 30 ميت فمنهم الصالح ومنهم غير ذلك فعليها ملائكة القبور فيعتقدوا أن السحر في وسط المقبر هذه وسط الجبر ما يفتح ليش؟ عشان الملائكة فأغلى سحر وأقوى سحر اللي هو سحر المقبرة قد يصل السحر إلى 5000 ريال شيخ شنو تقصد سحر المقبرة شن يعني يعني طبعا في بعض الموتى يجوا جاهزين مغسلين في بيوتهم أو في ممكنه خاصا في بعض الدول بالنسبة للنساء ما يغسلوا إلا في, في نفس البيت فطبعا يجينا مع تصريح الدفن وتبليغ الوفاء جاهز, جاهز نصلي عليه ونودع على القبر القبر هذا ينزل مع زحمة الناس طبعا أنا جالس فوق أنا أنزل أقرب الناس له، فيجي مع زحمة الناس يوضع هذا السحر إما تحت رقبة الميت أو تحت ظهره أو بين يده، وواحد يشوف، ما حد يشوفه طبعا بخفة. يوه. كيف نحن نسبة نعرف إنه هذا سحر؟ السحر هذا لما نجي تتنظف القبور، الدود يأكل كل جسد الميت ما يخلي شيء، وياكل الكفن فيبقى هذا السحر إما موضع الرأس أو موضع تحت ظهره. أو عند رجلي على شكل شنو هذا السحر؟ هذا السحر جمعته في علبة الحليب النيدو الكبيرة من طلاصم إلى حدائط إلى يعني كتابات كذا غير معروفة مربعات فيها حروف كلها موجودة في الجرائد وعندي صورها. فوش والخبيث الساحر يدفن مع الميت. نعم باعتقاد إنه عليه ملاك ما يقدر يجيبه القرين يعني لو السحر. حصل في بلاده في آخر القطب الجنوبي ممكن ان القرين يجيبه لكن في داخل المقبرة لأقوى سحر ما يخرج السحر هذا إلا إذا فتح القبر فهذا من أقوى أنواع السحر إلا في المقبر لكن الشاهد هذه القصة يا نبيل أن بعد ما جمعت هذه الكمية واتصلت بالشيخ علي المقبل شيخ معروف نعم على أساس أن أدي السحر هذا لأنني ما عارف أنا ما هي خاف خافت أحرقها يتلبس السحر فيها خافت متخصصين في ناس متخصصين في الحاجة وما لقيت الشيخ لكن عرفت أنه جاء جدا وقلت أن أروح أدي له هذه العلبة أقسم بالله العظيم شوف في هذه الليلة إن العلبة يا شيخ كانت في موضوعها في سيارة ولدي ما حد يسوقها ولا حد يقربها في محل ما يخطر على بال أحد تحت الاستبناء محطوطة عندما جيت رايح للشيخ أتخفت العلبة كاملة وفيها أكتر من ألف سحر اختفت؟ اختفت كاملة حتى إني مسكت ولدي وحقق معاه ولا تحقيق الشرطة كيف أتخفت؟ سألت أحد المشايخ قال منهم فيهم هم يشيلون بنفس السحراء الشياطين الجن يشيلون ولغاية يومك هذا أنا مستغرب بعلبة كاملة فيها أكثر من مئة سحر وطلاصب وأمار. من اللي وضعها في المكان هذا؟ أنا وضعتها وما نجمعتها ما يجري حتى يبني يروح السيارة عمل ما يجهني يوضي سيارة المغسل يغسلها وما يدري يجري هذه تحت الاستبناء واختفت فجأة كده وأنا قيدي أمس يمكن شيخ واحد دفع في السيارة أبدا شيخ أنا أمس حطيت فيها سحر وجيت اليوم عشان للشيخ. سبحان الله. يعني ما مضى على وضع السحر في العلبة 12 ساعة طيب يعني يعني سحري المقابر والأموال لدفن السحر ولا؟ طبعاً أهل الميت والنايبين نزل الميت مشغولين ما يعني ما يخطر على بالك يعني مر مرت علي أحد الأخوات تقول إن أو أحد الأخوة عفواً إن وجد شخص يجي في المقبرة في الليل ودفن شيء تحت الجم قبر يقول راح شافه ولا طلاسم دفنا بال بالليل ظن انه ما في أحد يشوفه. وطلاسم عند القبر يدفن يعني شو الخبث اللي فيهم نعم وليا ذو شيخ في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن, إن بعض الناس الأرض ما تأكل أجسادهم مثل الشهداء وغيره هذا في ناس تنكره في ناس ما تصدق تقول شو يعني الجسد ما يؤكل أنت شيخ لك خبرة في هذا الموضوع شفت شيء بعينك مثل هذا نعم وأنا أحب أي واحد يعني كويس إن كنت تطرقت لهذا السؤال أي واحد يتصل فيها يبغى يتأكد من الكلام هذا عندي صورة موجودة أنا لا أقول لك عن فلان وعن فلان عندي قصتين عن فلان فلان أفو الشيخ المشاهدين راح يشوفون الصورة اللي بتقولها أنا أديك الصورة وأنا وقفت عليها لرجل ما أعرفه ولا أنا غسلته لكن لو تجيني وتقول لي أبغى ميت فلان مات في تاريخ كذا أطلع لك من الملف ملف التاريخ ومين اللي غسله وفين صلوا عليه صلاة الفرض ظهر العصر ورقم المقبرة اللي اندفن فيها حتى لو عشرين سنة هذا الرجل اللي وحد عشر سنة كل سنة يفكوا قبروا وزي ما ألمسك وتلمسني جسده نفس الشيء ما قرب الدود أبدا كأنه دوب اندفن وصورته هيتها تشوفوها موجودة معايا عادة عندي إيجي حفار القبور كل يوم ربوع وخميس جمعة كان أولًا يفتئ يجهز لعشرة مقابر كل يوم يجهز لعشرة مقابر متى بعد صلاة الفجر ففي بعض الإخوان الفضوليين يحبوا يتفرجوا وهو ينظف القبر طبعًا الناس يمكن ما تفهم إنه ينظف القبر في في دول نفس القبر يدفن في أكثر من شخص بعد نعم نقرب. عشان قلة المقابر وقلة الموتى فلا ما نشيل العظام حقه ولا نشيل شيء يلفوا بنفس الكفن حقه ونجي على الجنب الأيمن. نحفر مسافة متر وينزل هذا الكفن زي ما هو وينظف محل الميت تاني ويحط محل التاني فبعض الأخوة يجوا بعد صلاة الفجر يتفرجوا بس الفرجة يشوفوا بعض الكرامات هذة فاضطريتي أن أقول للحفار أنه يجي بعد صلاة الظهر ليش؟ شمس محرقة, محرقة. ما في أحد لي يا شيخ أنا أنت فوق أنا تحت بحفر فصعب قلت له احتسب الأجر عند الله ولا الأخوان يضايقوك في الصباح لا لا لا ينزل يجهز, يجهز لعشرة مقابر الربوع والخميس والجمع 11 سنة كل سنة يفك القبر وينظفوه لغاية ما جاني الكل كان الأخوان قالوا لي ما صدقت أنا ما صدقت قلت ايش سووا قال لما نشوفه بالجسم هذا ندفنه زي ما تاني ونروح للقبر التاني قلت لجال السنة الجاية أنا أوقف على أشوفه لكن الشاهد اللي خلاني يعني أصدق القصة إنه بعض الإخوة ضعاف النفوس يجي تبرك في هذا القبر من دول تانية إما ياخد شوية من طراب هذا القبر أو إني تمسح فيه حتى إني منعتهم فعملت يعني حاجة قضيت على حتى إنهم راحوا يشتكوني تمست هذا القبر كله خليته متساوي مع جميع القبور عشان لا يعرف عشان لا يعرف. يعني صحيح أن في ناس الأرض ما تأكل أجسادهم نعم هذا قد يكون لصلاحة ل... لدينة لتقواه عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة للشخص هذا عندما رجعنا للملف حقه 11 سنة وجد أنه من حفظة كتاب الله الله فأقول نبيل اللي أعرفه خمسة أو ستة من الحالات اللي قلت عليها اللي ما يقول جساده مدود حفظة كتاب الله القرآن هو المحافظة على الصلاة والسيب الشهيد نحمد كلم تتكلم على هذا ولا لا أخوان اللي انت شفتم و مريت بتجارب و شفت أجسادهم ما أكلتها الأرض نعم الشيخ في موضوع أيضا يمكن شوية يخوف بعض الناس لكن لازم نعرفه مراحل تحلل الجسد اللي نكشفته بعينك أنت نعم ما هو كتاب نقرأه لا الشيخ شافه بعينه متى يتحلل ج... وكيف يتحلل الجسد يمكن قلت لي قبل الحلقة الناس ما تعرف الدود اللي يأكل الجسد من وين يجي وشنو مصير هذا الدود؟ أنا كله ودي أعرف الشيخ لكن تأذن لي بعد الفاصل خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. <تصفيق> قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.